فَاسْقَيْنَاكُمُ فَاسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 Nab'i adik, an-i an-i an-al-gafor-un-rahim Wawak-an-a-zaab-i huwa al-azab-ul-alim Wawak-an-a-zaab-i an-i i inna min-kum wajinun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 فأسرِب أهلك بقطعٍ من الليل والتبَع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ونظُحِيث تُؤمرون وقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُلَاء إِمَّا قُطُوع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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِئْسَ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا مُبِينٌ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 الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لا لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر